إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية سلطن وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني وإن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عنهم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك نبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما أجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة اِذْ اَنْتُمُ الْأَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّونَ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اسْتَقَرَّ سَأَتَرَى الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَسْفَدَ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُم يَرَى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 بكنتها وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا